ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا عدنا من ذلك ولا ادلانا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كانوا ثم ينذره بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا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 فلا تتناجوا بإثم والعدوان فلا تتناجوا بإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ آمنوا آمَنُوا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا وَلَيْسَ بِمُضَارٍّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى الله افسحوا في المجالس اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْغَضَبُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ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 يَوْم يَبثهُم الله جًَا سَحِفونَ لَ كمام يَحِفونَ لكم يَومَا يَبثهُم الله جًَا فََحلفونَ لَ كمام يحلفونَ لكم وَيَحْسَبونَ أننَّهُم علىى شَي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 هَدَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتي الانهار تجري من خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن اولئك